إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تضني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك, وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والخيل المسومه والانعام والحظ ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين, خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 فإن حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعك وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل, نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يبلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك, ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, إِلَّا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى الله المصير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 en de afgelopen jaren een aantal dingen. En dat een heel belangrijk thema. En dat is ook een ander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 قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام قال الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وإذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك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 قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل أني قد, جئتكم بآية اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه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 ومصدقا لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ فاتقوا رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الله إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ صراط هَذَا صِرَاطٌ مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي قَالَ مَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريون اللَّهِ قَالَ الله قَالَ بالله نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ واشهد واشهد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا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 ها انتم هؤلاء حاججتم فيما حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون, فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون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 وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أنفسهم وما وَمَا يا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تشهدون تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ وتكتؤون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا, آمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهل النهار واكفروا واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله, فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وَإِنَّ منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون وَيَقُولُونَ هو من عند الله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 فمن تولى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دين اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ وَلَهُ أَسْلَمَ السماوات فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما بِاللَّهِ وَمَا وما عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق, لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الْآخِرَةِ من الخاسرين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 ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن, من آمن تبغونها عوجا وَأَنْتُمْ شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 ولتكن منكم امه يَدْعُونَ الى الخير ويامرون ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. تَأْمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أَهْلُ الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفر والله عليم بالمتقين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 وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَّ الله عليم بذات الصدور إِن تمسسكم حَسَنَةٌ تسؤهم وإن تصبكم سَيِّئَةٌ يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إِنَّ الله بما يعملون محيط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 إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم دين يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا, هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة من الملائكة مسومين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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اطعاما مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم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 إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم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 لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْبَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُوتْ ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوذهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين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 يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا قبل كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أولما أصابتكم مصيبة قد لَمَّا أَصَابَتْكُم قلتم قَدْ أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْهُ وَمِنْ أَنفُسِكُمْ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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء, لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 وَإِنَّمَا توفون أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زُحْزِحَ عَنِ النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلا مَتَاعُ الهروب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 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أنيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم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 اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن, وأنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عما الغلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها إلى أن قال Wanna sukkal, hodbi waddunja, ruhanna subbat lila lamina wankafull mautijul hiħa ila ankal. Farganis uso, lat tukama, dumtamu, kutadiron, walambian, kabaadal mautijul hiħa. Allah, xia kidira, khafat sowet, wankafull mautijul hiħa. Agebota kinta? Dus kijk, het zijn mij niet.